يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الا تكونو كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولاء ان كهم الفاسقون لاستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرaitahu خاشعا لرaitahu خاشعا تصدّ عم من خشية الله، وتلك الأمثال نُضِّبُها للناس لعلهم يتفكرون. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.